لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا القارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد